114. يوم يقوم الناس لرب العالمين 115. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين 116. كتاب مرقوم 117. 111. يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين 112. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 113. إذا تثلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل 114. رال على قلوبهم ما كانوا يكسبون 115. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم 124. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 125. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده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 وَمِزَاجُهُ مِنْ من تسني من عينا يشرب بها المقربون 118. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون 119. وإذا انقلبوا, إلى أهلهم انقلبوا وَإِذَا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وَمَا 110. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 111.